Yeah, man. y o u e a m a y o u e a m a شرف أ ب و هاجر أ ن ي ق د م لكم هذه ا ل م ا د ت ت ع ر إلى ا ل ل ه أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ان ا ل ر ق ي م ب س م ا ل ل ه الماده ر ح ن ل ل ر ح ح ي م م إن ا ل ل نحمده ن و س ت ع ي ن ه و ن ونعوذ ر ه ب ا ل ل ه م ن ش ر و و ر أنفسنا س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا من ي ه د ه ا ل ل ه ف ل الله م ض له, فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا هادي ونشهد وحده ومن أن شرك、له. ونشهد أ ن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ ا ل ر س ا ل ة و ع د ا ل أ م ا ن وجاهد في الله حتى أ ت ا ه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن والتابعين لهم ب إ ح س ا ن الى يوم الدين أ م ا بعد ايها الاخوه الكرام ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ضلاله في ا ر ل ه نعوذ بالله من النار وما يقرب إ ل ي ه ا من قول وعمل سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إ ل ا ما فهمتنا إ ن ك أ خ و ا ن ن ا ل ك ر ا م نعيش بين ان شاء الله مع موضوع تحت عنوان طريق السير الى الله الطريق إ ل ى الله أ ي ه ا ا ل إ خ و ة قد يعرفه البعض وقد لا يعرفه、البعض. وقد تختلف الطرق والسبل على بعض المسلمين فيسير في طريق الشيطان أ و في سبيل من سبل الشيطان ويظن أ ن ه في صراط الله المستقيم م وما أحوج الأمة اليوم أحوج إخواني ا ا ل ك ر ا خ و ا ت الكريمات إ ل ى م ع ر ف ة الصراط و م ع ر ف ة السبل التي على جنباته والتي على ر أ س كل سبيل منها شيطان حتى نبقى ثابتين على صراط الله المستقيم حتى نلقاه وهو عن مراض بحوله مع قوته وفي الصراط إ خ و ا ن ي الكرام يقول الله تعالى و أ ن هذا ص ر ا ط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ف أ ن هذا إ ش ا ر الى ا ل ق ر آ ن الكريم و إ ل ى س ن ة المصطفى ا ل أ م ي ن عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة وازكى ل س ل ا م ا ل إ س ل ا م صراط الله هو ا ل إ س ل ا م وان هذا صراطي هذا ا ل آ ي ة في ا ل ق ر آ ن تشير إ ل ى ا ل ق ر آ ن نفسه الصراط مستقيما و مستقيما منصوب على الحال يعني حال الصراط مستقيما الله عز و جل يحبب للمؤمنين صراطه و يصف للمؤمنين صراطه و يبين لهم ب أ ن ن ت ي ج ة من صار على هذا الصراط الفوز ب ا ل ج ن ة ف ب ر ض الله و ب ا ل ن ظ ر إ ل ى وجهه الكريم مستقيما و لاحظوا إ خ و ا ن ي ك ل م ة مستقيما و ا ل س ر ا ط هو أ ص ل ا مبتداه من ب ع ث ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ن ا نحن المسلمين ب د ا ي ة ا ل س ر ا ط بعثه مصطفى عليه الصلاه والسلام ونهايته في ا ل ج ن ة ف و ر س ر ا ط مستقيم ن م د و د أ م ا م ك مبتداه بعثه مصطفى و آ خ ر ه ج ن ة رب العالمين التي فيها ملاعن الراس ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر ممدود واضح واسع مستقيم م ح ج ة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك كما قال صلى الله عليه وسلم ت ر ك ت ك م على ا ل م ح ج ة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك هو صراط الله المستقيم بل وان هذا صراط الله عز وجل اخبرني بان هذا صراط بعدما بين ما حرمه سبحانه وتعالى على عباده من الشرك وعقوق الوالدين ومن الخيانه ومن نقض العهد ومن قتل الاولاد ومن اكل الاموال بالباطل واخيرا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمع من الصحابه قراصين بن مسعود رضي الله عنه كما ابن وخط خطا في الارض خطا مستقيما وعلى جنباته خطوط على شماله وخطوط على يساره ولما, ولما خط الخط المستقيم قال هذا سبيل الله واشار الى الخطوط التي على الشمال وعلى اليمين فقال وهذه السبل على ر أ س كل سبيل شيطان يدعو إ ل ي ك تصوروا معي إ خ و ا ن ي تشبيه ا ل س م ث ي ر الذي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ر أ س كل سبيل شيطان يدعو إ ل ي ه إ ذ ن إ خ و ا ن ي ما هو الصراط عرفناه و دين الله هو ا ل إ س ل ا م هو ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وما اشتق منهما من إ ج م ا ع وقياس واجتهاد على ضوء الكتاب و ا ل س ن ة هذا هو صراط الله م س ت ق ي م أ م ا ا ل ش ب ل التي قال فيها تعالى ولا تتبع ا ل ش ب ل فتفرق بكم عن سبيله و سبيله سبحانه هو ا ل س ر ا ط المستقيم وهو الذي ن س أ ل الله في كل ف ا ت ح ة أ ن يهدنا ل س ر الصراط ط ا م م س ت ق ي و أهمية ل س ر ا المستقيم وأهمية سورة وتقرأها واتسأل أنها أم أيها الله فيها الله يهديك المؤمن المصل الطريق السير في في في ويهديك الفاتحة ركعة ركعة القرآن إلى جعلت كل أن كل اهدنا ل المستقيم تقول ص ر ا ط الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا لماذا ا ا إخواني ح ظ و ل سميت ا ل ف ا ت ح ة أ م ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه ا جمعت كل ما وردت القران ا ل ع ق ي د ة و ا ل ع ب ا د ة العقيدة والدعاء والعبادة والدعاء, العقيدة والعبادة والدعاء. والقصص ع ق ي د ة هي حينما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين تعرف الله باسمائه وصفاته ويوم الدين هو يوم ا ل ق ي ا م ة يوم ا ل آ خ ر إ ي ا ك ا ل ع ب د و إ ي ا ك ا ل نستعين ع ب ا د ه التي بيننا وبين الله يهدينا الصراط المستقيم هذا الدعاء تطلب الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه الذين انعم ل ذ ي أ عليهم من هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقه ة اولياء ل ل ص ا ح ي ن أ الله و ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين أ م ا الكفر و ا ل خ ا ن والضالين من اليهود والنصارى واردين في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم ومن لف لفهم و الضالون هم النصارى و من سال على دربه و اليهود سم و ا مغضوب عليهم ل أ ن ه م يعرفون الحق و يذكرونه و يكتمونه و يحاربونه و هم كما قال عنهم سبحانه و تعالى يعرفونه كما يعرفون ه أ ب ن ا ء ه و إ ن الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أ ن ه الحق من ر ب ي و ما أ ص ل ا لماذا يحاربون المسلمين لماذا يقاتل اليهود المسلمين ولماذا يؤذون المسلمين ويخافون من ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م و ن ص ر ة المسلمين ل أ ن ه م يعلمون م ع ن ه م الله ب أ ن المسلمين إ ذ ا تمسكوا بدينهم انتصروا وكان الله معهم وكانوا أ ع ز ة أ ق و ي ا ء كرماء مكرمين ولذلك قال تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا لماذا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إ ذ ن كثير من اهل الكتاب يعرفون ب أ ن ا ل إ س ل ا م هو الحق و أ ن صراط الله المستقيم هو الحق و أ ن ه هو القران والسنه وهو ا ل إ س ل ا م ومن ي ب ت غ غير ا ل إ س ل ا م د ي ل ا ً فلن يقبل ه إذن إخواني ن به إلى سبل الشيطان التي على رأس كل سبيل الشيطان رأس يدعو وفي هذا كذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث اخر ورد فيه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ص ر ا ط مستقيما نفس السنه ر ط وعلى جلبة ف ي م ا أبواب ا لان م ف ت ح صور معي احيانا ل الله ل ش ي يخرج سرط الله يعرف ط سرط ا ا ن أن عن خرج متى ومتى ر سرط ف ومتى هو ثابت على سرط الله ا على نزل أ ق د ا م ن ا ونقع في السبل وننشعر بها إ ذ ن ضرب الله مثلا صراطا ل مستقيما وعلى جنبتي ا ل ص و ر ا ل صوران فيهما و ابواب م ف ت ح ة وعلى ابواب ل أ سطور مرخاه يعني كاسموحنا خ م ي ة بدماجي نفتحه هي مفتحه م فيهاش ا ل ب ا ولكن عليها سطور س ط ا ر يستر ذلك السبيل وعلى باب الصراط داع يقول صرات الله ل م س ق يا د ع يقول ي ايها أ الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تنفرجوا لا تلتفتوا ن ف ر ج و ا ن إ ل ى السبل و إ ي ا ك م أ ن تفتحوا بابا أ و أ ن تدخلوا سبيلا وداع يدعو من جوف الصراط من قلب ق السراط السراط باب الصراط داعي ي وداع ل يا إيوانات و وداعي من جوف ا ل س ر ا ط ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يفتح شيئا من تلك الابواب أ ب و ش ف رحمة ل ل ه لما تريد أ ن تفتح باب من تلك ا ل أ ب و ا ب ا ل ش ي ط ا ن ي ة قال ذلك الداعي الذي في جوف ا ل س ر ا ط ويحك لا تفتحه ف إ ن ك إ ن تفتحه تليه داعي في جوف ل ر الصراط, الصراط. الصراط داع يقول ويحك إ ذ ا أ ر د ت أ ن تفتح شيئا من تلك ا ل أ ب و ا ب يقول ك ويحك لا تفتحه ف إ ن ك إ ن تفتحه تليه ا ي تفتح الباب فادخل وفي ا ل ق ر آ ن وفي ا ل س ن ة آ ي ا ت أ ح ا د ي ث تبين ه ن ا ب أ ن هناك بعض ا ل أ ب و ا ب ليس م ح ر م علينا أ ن ندخلها بل محرم علينا أ ن نقربها ل أ ن ن ا اذا اقترنا ب وقعنا فيها بعض ج ر ا ئ م و بعض م ح ر م ا ت و س أ ذ ك ر ه ا إ ن شاء الله والصراط, والصراط الاسلام ل والصوران ا ل حدود الله تعالى الصراط و ا ل إ س ل ا م والصوران اليمين ع ل الشمال وهي حدود الله التي قال فيها فلا ت ق ر ب ه ا ولا تحتدوها الصوران حدود الله تعالى و ا ل أ ب و ا ب ا ل م ف ت ح ة محارم الله تعالى الابواب م ف ت ح ة محارم الله أ ي ما حرمه الله وحرم أ ش ي ا ء فلا تنتهكوها كما جاء في الحديث الله فرض فرائض فلا ت ض ي ع ه ا و ح د ى ح د و د فلا تقربوها وحرم أ ش ي ا ء فلا تنتهكوها وهي ه ذ ه ا ل أ ب و ا ب المفتحه التي عليها سطور ا ل م ر خ ا ت وذلك الداعي من هو ذلك الداعي الذي يدعو على راس أ س ل ر ا و ذ ل الداعي على ر أ س ا ل س ر ا ط كتاب الله تعالى ق ر آ ن اقرا أ و القران آ ن قل لو د ا مدعان ما المثال الزلال السلام عمره مغفل فهمش مثل برأس فهل يكون في وقت يكون يقولك ودي راها أ ن ا امني ما تشتري ق و ا ي ن تعيش شواهد قال ل ه ودي ادخل في السيرات ولا ت ل ي د س ب و ل ولا تستحبابا فانك ان ت س ت ح و تريدوا امني ما تسمع شواهد ش و ا د يقولك ودي ن ا ه ا اول م ر ة كان سمع ليس من الحضور ممن سيسمعهم الزلل من سبعه أ م ا الحضور الحمد لله ق و ن ه م أ ذ ك ي ا ء و ف ط ن ا ء و عقلاء أ ن ه م يحرصون على مجالس الذكر التي ينزل الله عليها ا ل س ك ي ن ة و ت غ ش ه ا ا ل ر ح م ة وتحفها ا ل م ل ا ئ ك ة ويذكرها الله فيمن عنده مغفين هما ل ذ ي ن ا ل آ ن ا ل س ه ر ت الحمراء والضالين مع ا ل أ ف ل ا م الماجنه و ا ل م ط ر ح ي ا ت الماجنه والمقاهي ا ل م ش و ه ة بالسهرات والمعارض المشوهه ا ل م ل ي ئ ة ب ا ل خ م ا ر و ا ل م ي ت ر اي شباك ابنه اما الذي حضر صلاه عشاء وصام اليوم وناوي س و م رمضان و ص ل التراويح ويحضر في الدرس حتى ينتهي ويحرص كل يوم على ذلك فقد أ ر ا د الله به خيرا ومن يرد الله به خ ي ر يفقهه في الدين انتم الله ما يحرمنا الجميعا وعلا يجعل منا ولا فينا ولا معنا ش ق ي ر ا ولا م ح ر سيئة انتم الله يهديه هد ا ل س ع ا د ويخرج م ق ا د ه ولا ي أ ت ي إ ل ا قصد الخير وقصد وجه الله وقض التعرف على صراط الله ا ل ق ر آ ن أ ي ه ا الاخوه تجدون فيه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اجتهدوا دعوه الى ان تدخلوا في الصراط جميعا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولاتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين الخطوات الشيطانيه سبل الشيطان يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في ا ل س ل م ك ا ف ة بعض المؤولين الذين يهرولون وراء كون ا ل إ س ل ا م دين السلام سبق ان اشرت الى هذا م ه ر و ل و ن ل إ ر ض ا ء إ س ر ا ئ ي ل و ا ل خ و ا ر من الصليبيين و أ ع و ا ن ه م ل أ ن ا ل إ س ل ا م لا جهاد فيه دين السلام مصداقا لقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم ك ا ف ة ه و السلم بالقران هل هو الاستسلام للخوان واليهود هل هو الخضوع والذل و ا ل م س ك ن ة لليهود الطريبيين أ ب د ا هل هو الرضا بالذل أ م ا م أ ع د ا ء الله الشعور بالضعف والذل والهوان و أ ن نطلب من أ ع د ا ء الله أ ن ي ل ج أ و ا الى السلام ونضع اسلحتنا ونكف أ ي د ي ن ا عمن يقاتلون م ن ا بالليل والنهار لا السلم في ا ل آ ي ا ت ليس هو السلم يغرنكم ب السلم ل الغرور ل ه ا في ا ل ق ر آ ن هو ا ل إ س ل ا م ارجو ا ا ل ق ر آ ن وادخلوا التفاسير ب ي المعطور واقرؤوا ما قال جمهور ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لان معنى قوله تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم كافه وادخلوا في, في الاسلام كله ولا تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض ولا أ د ل على ذلك من قوله تعالى بعد هذه الايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين لحظة الآية كاملين مسجمة معا كون الأمر بالدخول بالإسلام كافة. كامل الصراط بالدخول ادخلوا كافة للقرآن أو مؤكدة أو مؤسسة لحكم جديد لم يرد في إ ذ ن اجعلوا في ا ل س ل م ك ا ف ة اياكم أ ن تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض كما فعل بني إ س ر ا ئ ي ل افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إ ل ا خ ز في ا ل ح ي ا ة الدنيا فيوم ا ل ق ي ا م ة يردون إ ل ى أ ش د العذاب كتأمر وتأمر تتأمر تؤمن、بالزكا. تؤمن بالصوم والصوم بهم جميعا ولا تؤمن بالصلاة بالصلاة بالزكاة بالحج ولا ولا و تؤمن بالعمل وتؤمن بهذه ا ل أ ر ب ع ء و لا تؤمن ب ا ل ع م ر بمعروف الله و المنكر و تؤمن بهذه الاوامر و لا تؤمن بما حرم الله وان ذكينا فنحن لا نؤمن بان في الاسلام ما يسمى الاقتصاد الاسلامي اذن يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض نريد ان يكون الاقتصاد راسمالي او الاقتصاد شيوعي او اشتراكي او مختلطا بينهما او جامعا بينهما والشريعه الاسلاميه من خصائصها الشموليه شامله لجميع مجالات الحياه وكل من يعتقد ب أ ن ليس في ا ل ش ر ي ع ة س ي ا س ة أ و ليس في ا ل ش ر ي ع ة اقتصاد أ و ليس في ا ل ش ر ي ع ة اجتماع أ و ليس في ا ل ش ر ي ع ة حقوق ا ل م ر أ ة و حقوق الرجل و حقوق الطفل و حقوق ا ل إ ن س ا ن عموما فقد كفر ببعض الكتاب و آ م ن ببعض في حول رقع ا ل إ س ل ا م الاسلام إسلام لا يقبل ا ل س ر خ ي ة الاسلام ليس ش ر ق ي ا ولا غربيا كما قال تعالى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 يهد الله لنوره من يشاء في آ خ ر ا ل آ ي ا م اذا قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وكل من يعتقد بأن الإسلام يحتاج إلى نظام سياسي أو اقتصادي أو أو الإسلام إلى الشرق الغرب من نظام اجتماعي من الشرق أو من بأن يعتقد يحتاج سياسي اقتصادي فقد كفر ببعض القران بعض من يدعون ع م ل الاقتصاد ويكفرون بالاقتصاد ا ل إ س ل ا م ي يستهزئون بالزكاه في ا ل إ س ل ا م عبد ا ل ز ك ا ة ماذا فعل ا ل س ع ا د عمر بن عبد ا ل ع ز ي ز لم يبق ى في عهده فقط ولم يبق ى في عهده عبد مملوك ولا شاب ب ل غ من ا ل ز و ا ج لم يتزوج ولا رجل يمشي كان عاملا ل ل د و ل ة وليس له ظهر يركبه إ ل ا صار له ظهر من أ م و ا ل ا ل ز ك ا ة صور ا م ي المؤمنين ينادي في الشعب من كان عليه دين ف ل ي أ ت ي ل ي أ خ ذ ما يقضي به ديناه ومن كان فقيرا محتاجا ف ل ي أ ت ل ي أ خ ذ ما يكفيه ومن كان عبدا مملوكا ف ل ي أ ت ل ي أ خ ذ ما يكاتب به سيده ويعتق به نفسه ومن كان بلغ سن الزواج ولم يقدر على الزواج ف ل ي أ ت ل ي أ خ ذ ما يتزوج به ومن كان لنا عاملا وليس له ما يركبه فليتخذ له مركبا ا خ د و ا كل شيء و ش ط ا ل خ ر بخصبه ي ا ل م س ل م ا ل مملوءه ل أ ن الله فتح عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ل أ ن ه م اتقوا الله و آ م ن و ا به حق ا ل إ ي م ا ن وهو القائل وهو أ ص د ق الخائلين ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون ص و ر ا ل ز ك ا ة ايها ا ل إ خ و ه وزكاه الاموال فيها اثنين ونصف المئه بعض الذين لا يعرفون ح ق ي ق ة الكتاب والرياضيات وما هو الواقع الذي ن ع ي ش ه يقول وماذا نفعل ب إ ث ن ي ن و ن ص ف ا ل م ئ ة س ن د ر و ب ي ا صور إ خ و ا ن ي عندنا في المكناس اللي ع ن د ه فوق م ئ ة مليار إ ذ ا أ خ ر ج ا ل ز ك ا ة كم يخرج ب م ئ ة مليار ز ج بمليار و عدد من الرجال في م د ي ن ة م ك ن ا س يملكون مئات ملايير لو أ خ ر ج و ا ا ل ز ك ا ة لما بقي فقير في م د ي ن ة م ك ن ا س لا ي ح ط و ن صدقه تطوع لا الشيخاز عبد الضريبه هذه الزكاه ة ج و ج نصفين م ئ تجمع مدينة م في كل ا ا ل من ا ل ي ر يقول تسلطوش عليها لك ح اراد ه ولكن توضع في ي آمنة وتصل إلى أ ي ان وصور و إ خ ا يتقدم وصنال ونحن من أن السيدة الآل لمحمد درجة أراد أم ي كل بخير من الخيرات إ ح س اراد ن يعني أ أ ن يصل ح إ ل ى إ خ و ا ن ه بالدين و أ ر ا د أ ن ينفق مالا أ و أ ن يقدم ص د ق ة يضطر إ ل ى أ ن ي أ ت ي لتوزيعها بيده على لماذا؟ لانه م ذ ا ل أ لم يبق بين المسلمين ثقه و ا ل ل ي ع ب د ا ل ح ن ش يخاف من الشرطه ويضطر الى المسجد ويحمل ت الاتعاب المشقه ق ل ل ص ف ر ويسهر ويوقف ح ت ت ز على المساكين واحد واحد وحاضر ع ل واحد ب ي ع ا ض ر على واحد و ي ح ا ض ا على واحد ويحضر س ل ى واحد ك ويصوم و ي أ خ ذ ا ل أ م و ا ل المحسنين التي س ي ت ز ع على الفقراء المحتاجين و ا ع ط ا لها ا ن ه ل ف تسال الغيث لانها ت س أ ل الغيث ت ق ل ب الحمى على أ م ي ن قد وجعل و ا أ م ي ن على شمس م ل ا ب ع ه ا ل أ ح ي ا ن ا تقف حمل الحمى و ي ص ر الحمى بعيدا قالوا ل ن ا ك انها تسال م ع ي الغيث مزايد ولكنها تسال الغيث ولكنها و تسال ا ل و ي ع ب د ه كأنه يرى ل أ ن أ ص ل النصوص و الخوانات لما يشوفوا شواء ع ن د ه فيهم يستفزوه فيقول هم كلهم غريب زلزال ل ق م ي ل ه هوا وقت يكلهم ي في ا ل صندوقهم م ا وكيف تصورون ان الامه فيها, فيها, فيها. الله الثقات المؤمنون الصادقون الذين يعبدون الله ك أ ن ه م يرونه ف إ ن لم يكونوا يرونه ف إ ن ه م ي ر ا ه يعني محسنون و إ ن كانوا قليلين فعلا ولكن ك ي م ي و ا ل أ غ ل ب ي ه ضل واضل الا من رحم ه ربك وقال ن الله ا و ا ر د و صلعتم يقولنا كذلك ق و م ي ي ن والبعثيين امرون والمكورين كارلين يعني لقيمت يا ا ي و ا الناس بدونسكم يا ا ي و ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها و ب س منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إ ن الله كان عليكم رقيبا يا بني آ د م ح ي ا ن ا ينادين يا بني آ د م كاملين آدم لدينا خ ذ ويكرم ا ز ن ت م مجد عند كل ك و ي هؤلاء العباد ابناء آدم ولقد كرمنا بني آ د م وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلهم ا على كثير ممن خلقنا تفضيلا ذلك ل فضلناهم ولم يريدوا اتباع الطريق الذي يزيدهم تفضيلا وتكريما وإحساناً وفضلا إ ح س ا ا ن و ونعما ورضا منه سبحانه وتعالى يرفضون يتولون ويعرضون ويولون ويجعلون كتاب الله وراء ظهورهم كانهم أ ن ه م ل ي ع ل م و ا الذين أ ن و استقوا ا ا لا ل ل ه و و و ق قولا س د يعلمون د قدمت غاد د ا يا أيها الذين أمنوا استقوا الله ولتنظوا النفس ما هذا ا ا لي ل هو ي ي ق لك دخولوا في سراط ج ي ع ا ل ا و ان هذا ص ر ا ط مستقيما ت ت ب ع و ه و لا تتبعوا السبل ة فتفرق بكم عن سبيله و الذي يقول على معهد إ ل ي ك م يا بني آ د م أ ن لا تعبدوا الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين و أ ن ع ب د و ن ي هذا صراط مستقيم ت آيات بعض آياته ثم فصلت حكيم خبير ثم من لدن سبحانه وتعالى و ف يا ل ل ص ا ا ة ومضحة و م ت ش بني ه ة قليلة ل ي ع م و أنك ث ر من ا ل فلكن لا ن ا س ك ترتبط بها أ ح ا م و ل انا محرمات الحرام حلال حلال واضح ر ولا ولا واجب ا ل ق آ ي بني آ د م أنا م ع ه د إ ل ي ك م و فاذا ت وخبرتكم ل ل يمتلكم لا الشيطان ت و وانصحتكم ووصيتكم تعبدوا تعبدوا ب ي لا أن الأبواب تدخلوا سبور السطور تفتحوا تزيلوا إ عبدتم الله حق عبادته فذلك هو صراط الله المستقيم ف إ ن ك على صراط الله المستقيم والداعف وقصصرات فوق وعد زباد واعد في جوف ا ل س ر ط وعد فوق ا ل س ر ط ما هو ا ل و ا ع د فوق ا ل س ر ط الداعي فوق ا ل س ر ط و ا ع د الله في قلب كل مسلم الاحتياطات والمنبهات ا ل إ ر ش ا د و ا ل إ ي ض ا ح والبيان والتذكير والنصيحه وعد في جوف ا ل س ر ط وعد فوق ا ل س ر ط ا ط ق ذ ف و ق ا ل س ر ا ط و و ا ع د الله في قلب كل مسلم ما هو و ا ع د الله في قلب كل مسلم تعلمون إ خ و ا ن ي ب أ ن ن ا جميعا ولدنا على ا ل ف ط ر ة وخلقنا على ا ل ف ط ر ة مفطورين على ا ل إ ي م ا ن وعلى اتباع صراط الله المستقيم و ا ل إ ي م ا ن برب العالمين وبجميع أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن وهذه ا ل ف ط ر ة التي يقول فيها تعالى ف أ ق م وجهك للدين حنيفة ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون هذه ا ل ف ت ر ه وهذا ا ل ق د ر من ا ل إ ي م ا ن المخبوء في قلب المسلم يعظه لما يريد أ ن يقدم على م ع ص ي ة من المعاصي لما تريد أ ن تلج بابا أ و أ ن تزل ا ستارا من الستر ا ل م خ ا ه وتدخل سبيل من سبل الشيطان ينادك ا ل ق ر آ ن في الباب وينادك كذلك في جوف صراط داع اخر و ا ل آ خ ر من فوق الصراط لما تريد أ ن تقبل على سبيل سبل الشيطان يحذرك يدعوك أ ن لا تلجه لما تقدم على الشرك مثلا ا ل ف ط ر ة تتكلم في الداخل و ا ل إ ي م ا ن يتحدث من داخلي حذار من الشرك واياك أ ن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا ويحذرك بقوله تعالى و ل ئ ن تركتا ليحبطن ا عملك و إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال مع الناس الآن بالله ويسالون م الشفاء والاولاد ويحتذروا م ا تضييق الاوراق وفتح الابواب وتفريق الكربات لكنني م ا م ش ع ر ا ص ن ا و ث ا ب ت على صراط الله ا ل م س ت ق ب م وفي الحين أ ا ي م ت ح ن الله عز وجل كم ر ض مثلا ً مرض خطير ع ض ا م كم شرطه ي د و ج و ا دار الدواب ل م ا برأس ويعطيهم ا ل ويعطيهم ا ل ل ب د و ويعطيهم و ي ع ك ي ه م ويعطيهم ويعطيهم ويعطيهم و ي ع ب ي شوال ه م ويعطيهم و ي ع ط ي بالبلدي وللا اشوف ب اذا ق ل ا لهم عرقس جيده ك ب ي ر ة ت ك يقول على المصارف برهه ا عطل المعده ي ولله شربها تزيد شربها ز تزيد هاد حيرة خمسه ح ي ر ة مع الصابون دير بها ت ز ي ت ت ك يقول لي مسكين معمل و م ا ب ر ا ت شدت عليه ا ل أ ب و ه وش ك ذ ي ا ل أ ص ل لما تصد على ا ل م ؤ م ل ا ل أ ب و ه ب ا نكسر ي ل ج أ إ ل ى الله يقول يا الله ي ل ج أ إ ل ى الذي يجيب المضطره اذا دعاه فلما تصير خطيه ما كانوا يسبونها و ي ز ع و ل ه ا ويسخطونها ويسخطونها ويسخطونها ويسخطونها ل ح ي ا س خ ط و ن ه ا ل ويسخطونها ويسخطونها ويسخطونها ا ويسخطونها و ي س خ ط ا ن ح ا ويسخطونها ويسخطونها ويسخطونها ل ويسخطونها ويسخطونها و ي س ي ط و ن ه ي ويسخطونها و ي س خ ك و ن ه ا ويسخطونها ويسخطونها و ي س م ط ط و ن ه ا كانوا فقالوا خطرة له ي ي هل تريد ان ت ر و م بهذا الشكل فقالوا كسبات له هل و س تريد ان تقوم س ك بهذا الشكل و فقالوا يرباني له ل م ب هل تريد ان تقوم بهذا الشكل وصفرة قال صفره له ادعون ربك يبين لما هي قال انه يقول انها بقره ا لا فارض ولا ذكر عوان اين ما شارفان、يطغير. صافي سختفوتوا بكذا ما شارفتنا دعوها لا اليهود بهذا واذا هذا حرام عنبياء نتغير سيروهم معروفين مع كاملين وليه بينا ذلك لا كل كرموت شو ارشو اكت هو اعطا ل ي ه و د م ع م م ق ط ق معهم حل ل أ ن ه م خ و ل و ا وقتلت الانبياء و المصارين و الصالحين و ا ل أ ط ف ا ل و الشباب الى م ن ق ا يومنا جفل ن على الثانيس ديالا لون ه دي قال إ ن هذا إنه يقول ن بقرة وفاقع قالوا صفراء اللونها فصر الله. الصفر لونها الله الثانيس على لون ديال وسيهزمون ا بحلولا تصافي يضربوه بعضها الله لا. سمع الله. إن شاء الله. على ايدي الاطفال ل ان رجالنا نسلم على يد ابناء المدينه وفعلا البارحه الله ي لشت واحد المنظر في فلسطين ذكيت في التلفزيون اين واحد بالرمال قلت لعله نور ا ل إ ي م ا ن وشو تدر فيه كي يخرج ا ل م د ي ع وكي يدر أ س ئ ل ة م س ا ب ق ة في الشارع وكي ي م ش المدارس اللي فيه ابنه كسولهم كسولهم على تفسير بعض ا م الايات س ة ف فنسطين الغامضه ن م ي ي ر ل في القران ل ح م وحجاب ف نور والبس و ا د ح واحد بلد ف ي ه ا الحرب اربعين ويهود يخربون فيها معنويا وماديا بالمال و ا ل س ل ا ح و ا ل إ ع ل ا م والتدمير والحصار جميع الفتيات وحجاب وكلهم الباس واحد اول مسابقه ة س و م على بعض الآيات قاموا ر آ ن أ ق ل وقال اللي واحد فيه ببعض ا الايات حفظي ن طويلة قام ح ف ظ ل لما ق جاوبوه س القرانيه واتهم قوله تعالى وكي تشافوا م والمقسمة جارية يسراء أمراء عن الجواب س م ا ذات ا ل ح هي الآية؟ سألتك ع الجاريه ي ع ف ل ل ا يسرا و ا ل م سؤولوا معنا ق س م ل امرا وما معنى السماء ذات الحبوب وكان يجاوب فعلا و ق د و ا ا ل ج و ا ئ د فعلا منظر فعلا ب ش د ة الفرح بان فلسطين بخير بخير فعلا مدام أمهات المسلمين المستقبال أدمهم من المسلمين ما ديما البرامج المحترمة الآيات الطفولة وأبكاني حزنا واقع تشلوا سبقا عندنا هذه فلسطين الشارع سن في يعرفون في في أن سنوة ما معنى القرشان وربما ا ق <تصفيق> و ا بتجربه ا ل ك ا م ي ر ا ع ولكنها ا ا ل محمد كانت ل ق ر ش ا م ز ل ق ا ت و يقول في ه ج كاميرتون ن و ا ن لاشنو القرشان ومشي جمهور والاموال ق ر ل ق ر التي مع مراشيه القراشل <تصفيق> عاد القاشي ق و د ت ت ا ل ب منها من القرشال بيع كاميرتو سؤال اخر غريب ماذا قد يوفي ت يوجد و م ا م ا ي و ا ل رقعه ر ق ع ة لانه ك ن م ي و يجب ان ل ر ق ع يكون رقعه تقريبا تسعين بالمئه أ وقالوا رقعه يدك ا ل و ل س ع و د ي ر ق ان ل الرقعه سوف تتخيل ه الرقعه فقالوا للرقعه انها سوف تتخيل الرقعه فقالوا للرقعه ي ا غيش حامل انها ع يعرفش ط ئ ز سوف تتخيل الرقعه ك وقالت ي ع ة ماذا للفن اجمل س قرافات ة ب ت ب ي ا ا ل ر م تتكلم ا ل عن م الفن ل ا وفي لحاجة ن رمضان فرماضي بجل عمد تتبع المسلسل حرفا ح ر ف حرفا ا الزرقاء وفي ا ل ر والأحمر و ف ا ل ح ل ق ة ا ل ل ي فاتت ا سافر الطازجه ل ل اللي بيدا وضل ي ل بيضا ي ل ا ولكن ا ا لا ه على تستخدم ي ولادنا ي ل الصربية ف ر ي في, في, في ة الإسلامية ب اميين وخطيئه ا ا ل م الأدنى ويتبقى الناس في ولذلك ي ت ق ا ن ا س لأنه المدرسة ل و نبغي ان ننتمي اخواني إ ل ى سبل الشيطان وما أ ك ث ر هذا شبل الشيطان منها وما يزال الشيطان الى يومنا هذا يفتح أ ب و ا ب ج د ي د ة م ت ن و ع ة م س ا ب ق ا ت ت ل ف ز ي و ن وهي ع ب ا ر ة عن قمار جميع البضائع الاولى كتلعبقهم عنهم لا يشبهون في ب ض ا ت وتروش ك بإذن ا ل ل ه أ م ا القمار تدر في ب ح ر م ض ا ن نا رمضان شاء في إن ل ل ه م و تروج ك ن ن باذن الله سرايبي ا نحن فان ت ر م هذا الصراط من هو السائر ب الاول م الهادي ا الى هذا الصراط هو الله و القائد بهذا الصراط هو رسول الله و إ ن ك نتهدي الى صراط مستقيم وإنك على هو منهم ويهدي رأسه ان ل الله انواع ق من المسلمين يسيرون في صراط الله يمتددنواه يقول فيهم سبحانه وتعالى ثم أ و ر ث ن ا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات ب إ ذ ن الله ذلك هو الفضل الكبير هذه الظالم ل المسلمين الطريق ا واحدة ماذا من المستقبل في لنفسه و المقتصر السابق بالخيرات من هو الظالم لنفسه اختلف العلماء فيه و لكن الراجح أ ن الظالم لنفسه هو الذي يتقي الله في الكبائر و يرتكب الصغائر يوقع في اما ل الصغير الله ولكن يقول ن و ب يتساق ن ل مرة, مرة كي يوقع المقتصد ا هذا يسمى ظالم الذي أما المقتصر فهو الذي قام بالواجبات و ت ر ك المحرمات ولم يرتكب ص غ ا ئ ر فارتكب ا ل ص غ ي ر و ا ل ك ب ي ر ولكنه لم يضيف ا ل ن و ا ف ر والتطوعات عادي اين بالواجبات و ترك المحرمات ولم يرتكب كذلك الصغائر هذا المقتصد م ما ما اما الصنف الثالث فهو السابق بالخيرات السابق بالخيرات هو الذي يقوم بالواجبات ويترك المحرمات ويقوم بالنوافل والمستحبات ويترك المكروهات والمتشابهات هذا هو السابق بالخيرات سابق يعني سابق الناس سابق الظالم النفسي وسابق المختصين هو في الاول فراس القائمه وفراس القفيله وفي هؤلاء يقول تعالى بعدما صنف الناس إ ل ى ثلاثه اصحاب ثلاثه م ر ة لما فيهم الكفار قال فكنتم ازواجا ث ل ا ث ة ف أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة ما أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة و أ ص ح ا ب ا ل م ش ا م ة ما أ ص ح ا ب المشامه السابقون السابقون أ و ل ئ ك المقربون ر الله ي ع ل م منهم اصحاب اليمين اذك أ ص ح ا ب اليمين جاء في ا ل ا ي ة ا ل أ خ ر ى هم الظالمون ا ي ه المقتصر ا س ت ف ا ن ما ع ا جمع ي في صوره ا واقعه في سن في واحد وهم أ ص ح ا ب اليمين اصحاب الشمال هم الكفار ومنافقون ا ل س ا ب ق و ن ه م سابقون بالخيرات توارين في هذه ا ل ص و ر ة كذلك امن هم سابقون بالخيرات صور اخر المسلم لا ي س ت ط ي ان ف ت ر ق العرض الصراط المستقيم هناك عصابه لا تقدم لها بس الصور ع ن م ا تكون في, في, في, في, في, في حياتك تدخلون من ا ل ق ر آ ن و م ش و ف الشارع والسوق والدكان والعمل لما تكون تتحرك في حياتك تفهم رزق في الركض م وما ا ن ولم ا يدخل في الطريق ولم يدخل في الطريق مع السابقين ولا مع اصحاب اليمين ولا مع الظالمين الانفسين يشوف يشوف شكرا هو ما إياها لذلك ي من إنما هي من الكبائر الصغائر هي و يقول ع وعاف ت ب ر ظالما الشيدي ولذلك تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون بس شي يظلم الله, وش الله تعالى أصدر عليك تعالى الله قوي عزيز غفور رحيم علي كبير عبد المنتهى على القوي يظلم د ل ر تصمت ولكن عندما تقدم تقدم غير نفسك فلما تقدم شيء او تاخذ شيء ه او ل ت ؤ د ي ه ق او تؤذيه فقال لي على رأسك يوم ا ي م ة س ت يوم له إلا اذهب الى نفسك ولا لما تنزل عند الله و تخلصه د الى ظلمته و ت د ل ح ق ه تخلصه من الحسنه ف إ ذ ا فنيت حسناتك ردت عليك سيئات المظلومين فتكب في النار و العياذ بالله سيارة سواء يسعق أحسن مجيانة في غدين بيان تكتبيه بقي يدفع وتابع علاقة الحال جاز الله قاد الثمن ومرة مرة مرة مرة عنده لكن وعده تتخلوه باقبجة مئتين سرعه ا أنا جلوها ا ع بعد ة حول أقول في طريق الله مجيها ترقى ي ا س ت ك ل معنويه و هذه ا بما سرعة ف ي ا ل سارع م ي كما تلاحظون الى مغفره ي ا س ت ا ي ا سارعوا مغفلات ماذا سارعوا يتجذروا ت ربكم والطولة إلى من ي قد مقددوا من ربك في جاء ي و ل ي ب ا ل جمعنا احد ا ل د ر ه ولكن ر يجب فيه م ان ا نتحدث تبقى الآية عنه ونحن مفهمش نتحدث ن بهذا الشكل الذي عنه ونحن ل أ ا م ا نتحدث و ر عنه نحن قبيب ا وإذا سمات يصرف العالم و ا الله على وشوهم وضمرهم وكانوا على على قبل ه وشواهم وكانوا الاوان عن الإسلام ا ف ب التي أ ل ل ا تسمى ا ل ش ي و ع ي ة جاءت ب ا ل ه ا د وحرب ا ل إ س ل ا م وحرب جميع الديانه ا ل س م ي بني ن منك ا ل و ي ض ويلاحظ صراط الله حتى وعند القانون تحق واضح م ر وقاش ق ت في وقاش ز د و ق القران ش يمكنك تجاوز و ر وفي السنه وقوله ك ا الرضا الزمدينة ا ا ن أن نحن إلهي ذلك ر في ب بالرضا ة السرعة رض م ينتمج ا كان ر ض ا ا ل إ هو معكم ما ك إذا ن تعالى كانت كانت بولون بولوش أو وقوله ما ما يرفض من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد ربر دائم دقيق لا يعجب عنه شيء ا لا ل ه ت ع ل لا ى ي في ل ل ا في ا ل أ ر ض ولا في السماء يعلم خ ا ئ ن ة الاعين وما تخف ا ص د وفي ق ا ا اخواني ذلك ا ت ي اللي ن الله نتسابق السباق شهد ي يدروا فليتنافس ر ا ض ة وهذا ا ل الذي و م ت ن ا ف س ا و ا ل م يستنافسون في عن ا ل ا خ ل كم يستنافسون ا ت ن ف ا ل م في ا ل ب ص ا ح ب ه كم يستنافسون ي في ا ج ر ا ت كم يستنافسون غ ل ب ف ء ك في القفز على الحواجز فنسبق في الصلاه وفي التقوى وفي الزكاه وفي ذكر الله وفي ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وفي حفظ ا ل ق ر آ ن وفي شكر المحرمات وفي ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د وفي احسن الاهل وفي احسن الجيران كنسبق ماشيه هذا هو المنسبق ف ي الدنيا ل أ م ولكنهم ر ا د الدنيا ن ي ا وشهوى ل عند الله لم ي س ب ق سيكونون في م ؤ خ ر ة وسيدخلون ا ل ن ا ر خالدين فيها أ ب د ابدا وإذلك يقول سعلا أم ح الذين يعملون السيئات يسبقونها ساء يعملون يحكمون أن ما و شيء يكون ي مجرم عنده ر ة جديدة وكي يسبقك وكي يبقى عايلك و لا يصلي ربما و لا يصوم و لا يزكي و ل ف سيد غادي ع ل ا بهما و دراجه ناريه او ع ا ل ي ه او ص ي ا ر ه ض ع ي ف ة الحال و كي يضحك عليه و كي يستهزئ به و كي يظن س بانه ق يسبق و يقول تعالى سابقوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض و عدت للمتقين سارعوا سارعوا الى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ت عرضها السماوات والارض ع د و ع ن هم ا ل م ت ق و ن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللهم يحب م ح س ن ي ن والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح د ة أ و ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ف ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ولم يسروا على ما فعلوا فهم يعلمون لم ي ن ز ق وقال دخل سبيل في ن لم ينزلقوا في سبيل ايه سبيل نسوب الشيطان إلى ل ل صراط ا يعود بسرعة اخرى ل ولم م م س ت ق ي يصر على ما فعل. ما في سبيل وقال في آية سابقوا الى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها كعرض السماء والارض ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سابقوا سابقوا سرعوا حاول تبخو في الجامع حاول تبخو ا ل ص د ق ء حاول ت ب ك و صيام التطوع حاول تبخو ل ا ح س ا ن عموما في المكان الاحسان حاول تترك معه حاول التنافس م ع ي هل هناك فعلا اصدقاء مجتمعين على التنافس و التسابق الخير سكيني ابقيت حقبه و صعبه سويل هذا الملف في الجامع لا هذا الملف في الجامع لا س ب ق ل ف ه والعاصر ل ي ت هل ا أنا ما ل ي تصدقت ه أ ب ح ت في هذه وقحت رغضون في, في هذا ا ل أ س ب و ع ب ص د ق ة لا هل فترت صائما نعم كنت ر ت ع ش ر ة آه يسبق ت عاشره يوليكيث المسلمي نفسه المنافسة هذه المسابقة ب و ا بالخيل ذ ه الأمة والنصر العاجز والعزة والكرامة و إ ع ا د ة المجد اليها ب إ ذ ن الله لان ذات يوم في الزمن الماضي كان الناس في إ ع د ا د ل غ ز و ة و م ر أ ح د الرجال يتفقد خ ي ا م فوجد بعض الخيام نائمين أ ه ل ه ا قال من هنا تاتي ا ل ه ز ي م ة و مر على خ ي م ة ي ق ر أ فيها ا ل ق ر آ ن فقال من هنا ي أ ت ي النص ا ل ق ر آ ن عبد الله المتين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ص ومن د د و م السماء م وحنا يعتصم بالله ل جميعا ولا ت فقد ر ومن يعتصم بالله ف ق هدي إ ل ى ص ر ا ط ن وقد ا تعالى ل ل ي تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة ا ل و س ق ى لا ف م انفصام والله س ا ع ل الطريق س ت ب ا ل د و ح ا ر من ا ل ب والله ل حبل وعندك ممدود من س م من ا ا ء ل ومن ت سميع ك به وحبل ا ت ن ر و وسقى ة ق حبل غاليظ لا ن ط ع و ل ا ي س ر أشد أبداً ننصد أبداً فيه الله غذر عن ظنا و ل ي ا ل ق ر آ ن ه وجهه هادي أمامه وما دام القرآن ومرشد من لأن ع ل القرآن ا أ م م ق د إلى الجنة ومن جعل القرآن ومن و ر هو ساقه إلى النار إلى ي الذين ق كفروا إلى ن ج ه موليها زمر ق ا سبحانه ولكل الوجهة هو ولكل و م ا س ت ب ق الخيرات أ ي ن م ا تكونوا ياتبكم ي الله جميعا ولكل وجهه هو م و ل ي كل واحد عنده اتجاه غد يمشي فيه استبقوا الخيال ايها المؤمنون أ ي ه ا السائلون على صراط الله المستقيم ف استبقوا الخيال اينما تكونوا ياتبكم ي الله جميعا فانكم س ت ع و د إ ل ى الله الحساب وللعقاب والثواب إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون و إ ل ى الله المصير و إ ل ى الله المعاد إن إلى سنعود الله ثم قال تعالى في ا ل م ص ا ر ع ة في هذا الطريق و ا ل س ر ع ة إ ل ى الله ويسارعون في الخيرات و أ و ل ئ ك من الصالحين الذين يسارعون في الخيرات يصفهم الله تعالى بالصلاح وقال إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ع ب قد يفرق و ي س ا ر ع من أ ج ل أ ن يكون من السابقين حتى يكون م ن م ر قال فيه سبحانه وتعالى في خواتم صوره الواقعاء فاما ل م آه ان كان من المقربين, سابقون. هم المقربون. الله. فقربهم الله. فأما المقربين. فروح وريحان و ج ن ة نعيم و أ م ا إ ن كان من أ ص ح ا ب اليمين فسلام لك من أ ص ح ا ب اليمين و أ م ا إ ن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم إ ن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ويقول سبحانه وتعالى في السير إ ل ي ه في ا ل س ر ع ة كذلك ب ع د الامور امرنا ان نسرع فيه قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي بالصلاه من يوم ا ل ج م ع ة فاسعوا إ ل ى ذكر الله وزروا ر البيان فاسعوا سعوا ع لا البيع عوض ما واربع تشده ت الله مبكرا كان كمن قدمه ب د و م ن جاء بعد ذلك كمن قدم ب ق ر ة و م ن جاء بعد ذلك كمن قدم شاي والذي بعده كمن قدم د ج ا ج ة والذي بعده كمن قدم ب ي ض ة فلما يدخل ا ل إ م ا م يدخل ا ل م ل ا ئ ك ة ليستمعون وتطوى صافي جيبشي الصحف إجدوا بشتاجة إسنوات ع ا ريال أجيب كين الجنة وتستابد من الجمعة لم تجعل عطلة ولكن خ إخواني ا م زمع تجعل عطلة ل و المسلم الحر في عنده تجارة حرة أو مهنة يحرص على الخير ب يوم ل ي الجمعه فهو عيد, عيد المؤمنين وهو خير يوم طلعت عليه فيه خلق ادم وفيه تقوم الساعه ة ب لان حتى ل عليكم كل اللحظة لكم المج ع ق د فاتذ يمزم يود الله تعالى قال تسعوا الى ذكر الله و ارجوكم التجار على ا ل م د ي ن ة و ض ع و ا البيع مع التجار و ض ع و ا البيع ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة ف انتشروا في ا ل أ ر ض و ابتغوا ب ا ل فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و إ ذ ا راوا تجاره او لهوا انفضوا إ ل ي ه ا ا ل د ب ا ك تسمع شيئا صلى الله ع ل و س تخرج ولله ع ي ت ك شباب فى ا ق ر ط ا ب ر تخرج ر ك ن ك ياخذ بالرجال و ي ص ل ي عليه فى القرطابره تخرج و ي س ك ن ك ي ر ج ع ويخذ مرتين فى الجمعه ي س ك ن و ويرجع ويخطر ق ا ب ه و ي ر ع ا المكان د ي ا ل شوف البلد فى نفس الامه ورجال د ي ن ه ذ ا راوا تجاره ا و ل ى هنا ان خذوا اليها وتركوك قائمه قل م ع ن الله خير من ا ل ل ه و من ا ل ت ج ا ر ة والله خير الرازقين إ خ و ا ن ي ل م س ك و ن و ا غ ا ي في الطريق العادي بسياراتكم أ و على أ ق د ا م ك م أ و بدراجاتكم ا ل ع ا د ي ة أ و ا ل ن ا ر ي ة كتلاحظوا قانون السير في ا ل أ ر ض خط متصل خط منقطع ممنوع منوع الانحراف على اليمين ممنوع الانحراف على الشمال ممنوع بسرعة حديد بسرعة فوق المئة و ا ل س ر و ر نفس ا ل أ م ر و ز ي ا د ة ب ت ف س ي ر في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ك ا ن م السير إ ل ى الله أ ن الطريق واضح ة في الخطوط ا ل م ت ص ل ة والمتقطع ة واضح ة في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة في الممنوع ن و الجود ع ا ل وفي الجوز في ا وفي الممنوع ر في انتراع. وفي انتراع البوض ولا ش ي وفي واقصد واغضب إ أن كان ت ا ما ا ت ت ي آه ر شيء م ا تدير ش م ل ب ي ز اذن صوتك إن أنا ا لن العصواتي لا صوته الحامير و تتوقف ا وما و ن نتوباك و وليس ا غادي واحد ما محترم ت بكبر من لكم ش قدامه موراه شيء عن التجاوز ختمه صوتك و ا ما ولا أنت وليس ديالك ديالك محترم هو سمده الأحمر. سمده الأحمر في الليل و ا ك ونحن ت ر م م حكرا الأمل ن ت م و ر ا ه عن ا الإسلامية ا ب ثم صوتك ل الأحمر محارم الله شعن شيء شيء شاعل مشي شاعل خليشتوا مش شابوا عدوها كانت نجد كانت نجد كانت منه ومنه فيها في في في يبديه اللي يفتريه يثبت في البوليسي يكن بحكي السيد جديدوا خلي حرقها حرقها الأضواء الحمراء لا الحرق إذا الحرق الدور الحمراء الحمر وحرقوا وقفوا الأمن الدور الحمر لم رجل خليوا لك لنكن أحد دور حرق حقشوا ما قد إ ذ ن ب ا ن س ب ه ح ض و ر الله إ خ و ا ن ي ا ل م ت ش ع ى والدوار الحمراء لا ي ر ا ق ي و ن الا من اجل يعني ليشوف تيدلك الله عز ا يراقبه وعندك ل م ل ا ئ ك ة ي س ج ل و ن مخالفات لا ي ر ف ظ و ن القوي إ ل ا الذي يراقبون انتبه ا ل م ا ل ك انتبه الدوار اصفر اغضبلك ا من الخلوه ا ب ا ل م ن ا ل ن ظ ر غ بطر غ ن ا ء من الرقص والاختلاط المازن ومن خلوه ب ا ل م ر أ ة و ا ل ص ف ر وحدها كلاخره ولا تقربوا الزنا لانه كان في حياتهم مهاجرا و وفي ا ل ا ل ق ا ن تجنبون ل ه م لعلكم ر ي ه ت ا ل صور شي ح ا ب عليه الحمر و س ن لان ا م ع ا م ل ا ت ص ع ي ب ة يا ش ب ا غير ت خ ف شيء ا ل ت ع ا م ل بمال اليتيم ت ع ا م ل ب أ م و ا ل الناس وفقدتها في ا ل ر ش و ا ل ت خ ل ص مع الهديه و ق تبدل الهدايا ن ت لا ك ت ص ف ق ه ا هنا في ا ل إ س ل ا م بالطلب الصالح كانوا يمنعون عن القضاء ويقولوا ل ل سوق السوق ي شيء فقال و ل له يسعني أقول ا هديه أخذ أقول ثلاثة كيلو بلاش العفار يعطيه قاضي المسلم أن يتعرشون يخرج إلى السوق كالعوامل ورساله بأخشاغة د ولماذا م ش ي معه تجد الرجوات وحتى لم ا ق ض ي الرجوات النهار يوقف عليك السيد ا ل ل ي أ ع ط ا ك الهديه ة أتشم أنت ونفسك تامير ي إ ل وتحاول م ان ت ن س و ه خ ض ا ر و ت ر ض و منه ل أ ن ه ضرب كل حلقك ونسيت من خلقك فبلغنا مما يرضيك اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم وجنبنا سبل الشيطان اللهم جنبنا سبل الشيطان اللهم احفظنا بحفظك وسترنا بسترك واجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور أ ب ص ا ر ن ا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا واجعله شاهدا لنا علينا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا تلابه اللهم ا م ل أ قلوبنا ب ا ل إ ي م ا ن بك اللهم نورها ب ا ل إ ي م ا ن بك و اجعل ا ل جوارحنا م س ت ج ي ب للقلب المملوء ب ا ل إ ي م ا ن برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ارزقنا التوفيق والتطبيق اللهم ارزقنا التوفيق والتطبيق اللهم ارزقنا الثبات على دينك اللهم ارزقنا الثبات على دينك اللهم ا س س ن فوق ا ل أ ر ض و تحت ا ل أ ر ض و لا تفضحنا يوم العرض عليك و يمل كتبنا و يسكر حسابنا ح ش ر ن اللهم في نبينا سيدنا ظمرة محمد وأوردنا حوضه و ا تفتن بيده شربة ن ي ئ ة لا أ أبدا بعدها ا لا ل ل ه م تدعنا في مقامنا هذا زربا الا غفرت ولا دينا إ ل ا أ د ي ت ه ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا إ ل ا علمته لا ح ا ج ة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح الا قضيتها و ي س ر ط ه ا يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقي ا ولا محروم اللهم لا ج ع ل ف ي ن ا ولا م ع ن ا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم وفق ولا تؤمنا الى ما تحبه وتالله اللهم وفق ملك البلاد محمد السلف إ ل ى ما تحبه وتالله من قول وعمل و أ ر ي ه الحق حقا وارزقه اتباعه والباطل باطل وارزقه اجتنابه وهيئ له ب ط ا ن ة ص ا ل ح ة ن ا ص ح ة لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ا ي م ة المسلمين وعامته م اللهم م ن ص ر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في فلسطين وفغانستان وفي الشيشان كل اللهم ولا مكان منصرهم تنصر وقصوبة ع ل ي ه م وسبت أ ق د اغفر ذ ن ص ر ه م بنصرك اللهم اغفر ذنوبهم ا ل ذ ك ا ل ح ك ي م اغفر ذ ن ا ب ه م ر ع و ا ت ه م و اغفر ذ ن و ت ه م برحمتك ي ا أ ر ح م اغفر ذ ن و ا ن ز ل اللهم اغفر ذنوبهم ا ل ص ل ن و ا ل ل ص ي ب ي ي ن و ا ل م ن اللهم ف ق ي ن اغفر ذنوبهم اللهم ا ك ث ر ش و ك ت ه م اللهم اغفر ذ ن ا م ه م وخذهم بما شئت وكيف شئت إ ن ك على كل شيء قدير اللهم إ ن ا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من ش و ر ه م يا قوي يا عزيز يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين